الإنسان ما أخرج مع جماعة ولا ينتسب لجماعة. الإنسان ما أخرج مع جماعة ولا ينتسب لجماعة. إنما ينتسب ويعتزي إلى الكتاب وإلى السنة. هذا الذي أمر الله به. قال الله جل وعلا سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وبقدر ما ينتسب إلى العبد, العبد للجماعات بقدر ما يبتعد عن السنة على قدر انتسابه. والذين لهم جماعات ولهم احزاب يولون لجماعاتهم وأحزابهم ويعادون لجماعاتهم وأحزابهم فصار الولاء لغير الله وصار البراء لأجل الجماعة وهذا فرق كلمة المسلمين والله جل على يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فكيف نعتصم بحبل الله وهؤلاء لهم جماعات يولون للجماعات ويعادون للجماعات فمن دخل في جماعتهم كان له من الولاء ما ليس لغيره ومن لم يدخل في جماعتهم قل الولاء له وقدم المنتسب للجماعة ولا يكون دونه بالفضل على الذي لا ينتسب للجماعة ولو كان أفضل منه وهذا من مداخل الشيطان على كثير من الخلق في هذا العصر وجود هذه الجماعات هي نتيجة أهواء والذي جوزوا الجماعات من العلماء الآئمة كبرتيمية رحمه الله كوز ذلك بشروط يقول حين المسلمين للمسلمين خلافة ولا بيعة ولا يكون لهم سلطان وقيد ذلك بضوابط أن يكون مقصود لكقامة الحدود حول ما يقومون الحدود أصلا ويكون من وراء ذلك تأليف جمع كلمة المسلمين وتأليف القلوب وهؤلاء لا يجمعوا كلمة المسلمين ولا يؤلفون القلوب وهؤلاء لا يتوفر في شيء مما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى فلذلك الآن بغن المسلم يخرج مع الجماعات ولكن ليس معنى هذا يظلم الآخرين يعامل الآخرين بما يقتضيها العدل فلا يغلو في المدح ويمدح على البدع وعلى الضلال ولا يجفو في الدم فيبالغ في ذم الناس ويذكر عنهم ما ليس فيهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذك المتنطعون رواه مسلم متنطعون الغالون في الأشياء مدحا أو ذنما قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمة من الغلو والغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذنما والناس بطبيعتهم وفطرهم يحبون الذي يعدل معهم يكرهون الرجل الجائر الظالم والرجل قد يكون معه شيء من الحق فيزيد عليه فيكون ظالما فبقدر ما ننهى الناس عن الانتساب إلى غير الكتاب والسنة بقدر ما نوجب التعامل مع الآخرين بما توجب أيضا دل من الكتاب ومن السنة والعدل قامت به السماوات والأرض وأيضا الحق الذي يقوله الآخرون لمانع من مناصرتهم عليه كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يطلبون خطة أن يعظمون بها حرمات الله إلا جبتم إليها وهو يخاطب بذلك المشركين ما يخاطب المسلمين يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث في زاد المعاد المجلد الثالث كل من التمث المعاونة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 يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج والبصير الصادق يعاشر كل الطائفة على أحسن ما معها ولا يتحيز إلى فئة وينعى عن الأخرى بالكلية ويقول رحمه الله تعالى والصادق الذكي يأخذ من كل شخص ما عنده من الحق ويستعين به على مطلبه فالكمال المطلق لله رب العالمين وما من العباد إلا له مقام معلوم وكما قال الشاعر من ذا الذي ترضى سجياه كلها كف كفى المرى نبلنا تعدى معايبه كما قال الآخر والنقص في أصل الطبيعة كامن فبن الطبيعة نقصهم لا يجحدوا. بالنسبة للتحديد كيف يعني لا أصل له، لا. لا أصل له أن تحدد الدعوة ثلاثة أيام أو 40 يوما. الدعوة غير مرتبطة بوقت، مرتبطة بال الحاجة، مرتبطة بالحاجة. وهذا الدعوة كل يأهل العلم. يأهل اللي ما عنده علم ما يدعو، يدعو بماذا؟ يدل كان عنده علم يبين للناس ويرشد الناس. والدعوة أيضا تكون على أهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى الإنسان بما يشتهي وبما يحب لما يدعو على وفق السنة النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تفتدعوا